بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك ايات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين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 ما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق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 117. وقمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون 118. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم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 الناس الشر استعجانهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 قَمْ مَجَّعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَضُّكِ فَتَعْمَلُونَ وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتْبِقُ قُرْآنٌ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِيلٌ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 ولولا كلمة سبقت من ربك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستتهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البدل والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها اسهاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين طوأنو أن لهم بِهِمْ بهم دعوا الله لَهُ له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس Sytuacja jest taka, że nie ma miejsca, że nie ma miejsca, że nie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 مَا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما 125. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم ما نقول للذين أشركوا مَكَانَكُمْ كنتم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 129. يهدي إلى الْحَقِّ الحق أَن أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظنا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 124. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك 126. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم لاس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 110. وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قَلَّا قل أَنِّي كُلِّ نَفْسٍ وَلَا نَفْعٌ إلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٍ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie Pytanie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 معجزين ولو أن لكل نفس مظلمت ما في الأرض لفتدت به وأثر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 اتقوم موعظه من ربكم وشفاء لما بالصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل اويتم ما ان 129. الله لكم من ذزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون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 قال ذرت في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون 114. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 115. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى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 ومن اجر ان اجري الا على الله وامدت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه ذرين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 قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال اذعنوا ائتوني بكل ساحر عليم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 في الابد وانه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين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 119. من حياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمث على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 125. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا أفأن تكرهن سحتا يكون مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.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 قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين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 وَلَيَأَيُّهَا النَّاسُ خَدَجَا أَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا وَمَا أَنَا بِوَكِيلٍ واتبع ما يوحى اليك واصبذ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم